ان الله ما الىنا استقوا والهم موت في الاحسان للانتاج الاعلامي والتوزيع لكم هذه المحلات. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 في خلوته وفي جلوته في بيعه وشرائه وفي كل أحواله إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذا الفهم مهم أن يبرز في زمان الناس هذا لأن كثيرا منا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 واسمع مقالة خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة نبي الله يخبرنا عن أول ثلاثة أشخاص تسعر بهم جهنم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 أكنتم تتكلمون بما لا يرضاه؟ ينمي يعني يوصل شخص جالس إذا تكلمت كلمة يكتب تقرير ويرفعه إلى الحاكم لمحاسبتك. انت عارف إنه الشخص الجالس معك ده حيكتب كلامك ويرفعه للحاكم. هل تتكلمون بما لا يرضاه؟ قالوا لا. قال فان معكم من يكتب اقوالكم واعمالكم ويرفعها الى الله وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تصور معي لو لو ان انسانا جاءك او اشخاصا اتوك زياره وكنت تعرف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 للحظه سينتبه الناس ما هذا الكلام سلم من شئت من المسلمين هل تعتقد ان الله وكل ملائكه يكتبون مقالاتك واعمالك سيقول نعم اين ثمره هذا العلم في حياتنا اين هو وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يكتبه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون منذ أن نستيغذ وإلى أن ننام يوميا صحف تسود ويكتب فيها أعمالنا هذه الجمعة اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ملائكه كراما يحضرون الى المسجد يوم الجمعة فمن بكر يكتب ومن تأخر يكتب فاذا صعد الامام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر فمن جاء بعد صعود الامام المنبر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 الرقيب الحسيب العليم البصير يطلع علينا ولا نبالي بنظر الله تعالى في بعض الاثار الالهيه يا ابن ادم لا تجعلني اهون الناظرين اليك والله كلام يهد القلوب الحيه لا تجعلني اهون الناظرين انت عملت الف حساب لنظر المخلوق اغلقت الابواب وسددت الشرف نوافذ ولم يبق الان من من الخلق من يطلع عليك الا الله الان تبارزه العداوه قل لربك ايها المسلم لو ايقن انسان بهذه الحقيقه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 الله يعلم ما في أنفسنا يقول جل جلاله في سورة البقرة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه هل في نفوسنا حب لله؟ هل في نفوسنا حب لرسول الله؟ هل في نفوسنا حب لأصحاب رسول الله؟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 وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابه خبرا فظيعا مخيفا فاسمع الى مقالته لهم ولا ياتينا اقوام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 وذلك بسبب إنما يخشى الله من عباده العلماء سفهم لنا جلهم لنا ليس تفكها ولا وليس قضاء للوقات إنما أن نكون منهم ونحن لا ندري من أدران يا رسول الله أننا مع هؤلاء فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بأرسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون مسلمون من أمة الرسول يصلون الليل ولكنهم قوم انظر إلى العلة والآفة المدمرة ولكنهم قوم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها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 وهذا يستفاد من قوله انتهكوها الانتهاك يدل على مباشره عنيفه شديده والمؤمن المؤمن اذا عصى الله لا يتلا لا يصل الى قمه الفرح بالمعصيه ابدا بل يباشرها وقلبه في وحشه وقلبه في ظلمه ويتركها وقد ندم واسف وحزن وضاقت عليه الدنيا اما الذي يباشر المعصيه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 إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فنسأل الله أن يسلم قلوبنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا يا ربنا يا خالقنا يا بارينا ذنبا إلا غفرته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 وبعد فإن ادراك منزله المراقبه يحتاج الى مجاهده عظيمه مجاهده علميه وعمليه وكما مر معنا في الخطبه فان العلم بالله باسماؤه وصفاته اصل العلوم اصل العلوم اساس العلم وهو الذي يقرب العبد من ربه جل وعلا ويعرفه بمولاه عز وجل ويعينه على حسن المعاملة مع خالقه جل جلاله فهذه ثمرة المجاهدة والله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا بذلوا الجهد في التعلم وفي المعرفة في التدبر تدبر القرآن في تعلم السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم ما كان عليه الصحابة بذلوا الجهد في العلم ثم بعد ذلك بذلوا الجهد في العمل فكما أسلفنا ليست العبرة بكثرة المعلومات إنما بالعمل والحسن البصري رحمه الله رأى شابا يركب على سفينة فقال أين تريد قال أريد العلم قال هل عملت بما علمت يعني معلومات اللي انت دي دي لا يعني هل عملت بها كلها قال لا يعني لسه في حاجات عارفة لكن ما عملت بها قال لماذا تريد أن تكثر من حجج الله عليك انت ما في حاجات ما عارف لسه. ما عارفه ماك مطالب بها هتفتشي تتعلم حتعرفها إذا عندك خمسين معلومة ما اشتغلت بقى بعد رحلة علمية حيكبر مية وخمسين معلومة بيقيت أنت مطالب بانك تعمل تقريبا بمية وخمسين معلومه الآن فهو يرشده إلى أن يعمل بالعلم وأبو الدرداء رضي الله عنه قال يقال يوم القيامة ويل لمن لم يعلم مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبع مره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 واني اسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه اذ انزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها عائشة قالت انا واحد بسمع واحد ما بسمع ربنا قال قد سمع الله قد سمع الله فده المعنى ده لو تاملناه لانضبطنا في كلامنا في ناس هسه ماشي مع مجموعه يقول له كلمه كده يقول له زل لا يقول, يقول له في زل غريب ولا حي في زر زل... في غريب ولا... لا في الله الذي يراك هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم السميع العليم الله هذا الأمر أمر المراقبة أمر داخلي يستحضر المسلم دائما أنه تحت سمع الله وبصر الله ولذلك لاحظ لما أراد موسى وهارون ضمانا وامانا من كيد الطاغية فرعون قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافه الضمان شنو إنني معكما أسمع وأعج وأضرب مثلا يفهمه الناس باذن الله عامة الطفل الصغير ذي ذو الثلاث سنوات إذا أراد بالليل أن يأتي بشيء والمكان فيه ظلمة أمشي يا ولد يقول أنا خائف أبو يجي في جنب الباب يقول لا مش أنا أعين فيك أنا أعين ليه يعين لي أبو كده يبشي طوال يجيب ويجي الحصل شيء الآن إحساسه بأن الأب قريب ناظر مغيث إن حصل شيء هذا الإحساس يذهب عنه المخاف. لو عايل له مرتين والثالث عايل لقد ما فيجي رأيه خائف مرعوب واقع اذا مجرد إحساسه بأن الأب قريب جعله لا يخاف فكيف إذا كان هذا إحساسنا وشعورنا تجاه خالقنا وربنا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وانظر إلى ثمرة هذا لما قال أصحابه انا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ما في لمدركون ته إن كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي هذا أمر يحتاج إلى تربية كثيرة عظيمة يجعل المسلم إذا نزل منزل يقول الأذكار إذا أراد أن يأكل يقول الأذكار إذا أكل وشرب أحس بالنعمة شكر الله على هذه النعمة إذا صرف الله عنه شرا استشعر أن الله تعالى صرف عنه سوءا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 بان الله يرى هذا الذي ينهاك يا محمد ويقول لك لئن صليت عند المسجد الحرام لاطأن على عنقك هل جهل الم يعلم بان الله يرى يا اخي تعال ما في ظلم برانا برانا يا اخي ولذلك يحكي بعض الوعاظ فطباء ان رجلا اراد من امراه حراما فقالت له اغلق وهي مكرها مكرها لا تحب ذلك قالت لو أغلق الابواب كلها قال اغلقتها والشرف والنوافذ قال اغلقتها قالت بقي, بقي باب لم تغلقه ولن تغلقه قال اي باب قالت هذا واشار الى السماء فقام الرجل عنها وكان فيه خير قام عنها استشعر الان ان الله يراه الان الله يراك ولذلك كانت من المساء المهمه في الامه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 ولا تردني كما فعلت بماعز فإن ولد الزنا في حشايا وفي أحشايا سامعه انو ماعز زي قالوا لا امشي لعلك لعلك قالت لا رسول الله انا ما, أنا ما زي ماعز الولد الاجبطني اذهبي حتى تضعي ما في بطنك لا شرطه لا تحفز لا حراسه امشي لا من تذبي تسع شهور بعد تسع شهور جابته جاتت شو الصدق لا هربت ولا شردت ما في ما في الحديث ولا اشاره انه تحفظ عليها ثم قال لها اذهبي حتى يستغني عنك سنتين وفصاله في عامين مشت وجابت بعد سنتين شايلاه وفي يده كسره خبز شايلها؟ لا تقول يا رسول الله اكتفى الان هو ياكل عجل فامر بها فشدت عليها ثيابها ورجبت رضي الله عنها وفي اثناء الرجم طار بعض دمها على بعض الصحابه فقال لعنها الله فقال النبي لا تلعنها لقد تاب التوبه لو قسمت على سبعين من اهل المدينه لو سعتهم ما الذي جاء بها ما الذي حركها لماذا لم تهرب طيله هي عرفت ان سلامتها وسعادتها في اقامه الحد عليها فكان لها ما ارادت وفازت نعم ذهبت الروح ولكن رضي الملك القدوس السبوح القدوس سبحانه وتعالى الامر يحتاج الى مجاهد زي ما عندنا مشاريع يا جماعه بتاع الزراعه وتجاره وبناء بيت حقه عندنا مشروع بناء الايمان في قلوبنا المراقبه دي احصيلك كيف ماذا اعرف عن صفات الله عن اسماء الله البصير البصير ان الله ليخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صغر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله استذكار لهذا المعنى وتعاهد للقلب بإذن الله يثمر في قلوبنا إن علم الله الصدق فيها مراقبته في السر والعلانية في الخلوة والدلوه في البيوت وأمام الناس نعظمه سبحانه وتعالى ونجله وإذا رأى ذلك في قلوبنا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 تدريس كتاب حليه طالب العلم الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله بو زيد وذلك في يوم الثلاثاء من كل اسبوع ابتداء من الثلاثاء الموافق يعني الثلاثه 4 اربعه يعني الثلاثاء القادم وماشي حيدرس الشيخ اشوف الدين خلف الله بو كتاب حليه طالب العلم وبشرح الشيخ العلام بن عثيمين رحمه الله عليه نسال الله ان ينفع به و يهيئ لنا جميعا آه آه آداب الطالب وآداب العالم المتعلم صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.